كلما كان الإنسان أكثر تسبيحا وتهليلا جعل الله تعالى له الخير يساق إليه سوقا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا إيش يضرك مدام منك فارغ سبح وهلل يا أخي واحد واقف عند مطعم واقف عند مخبز واقف عند بقالة أراد أنه ينام أنتبه لا تفوت لحظة ألا وانت تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار ويقول حسن البصر رحمه الله أيضا يقول أما يستحي أحدكم أما يخجل إذا لقي الله تعالى ثم نظر في صحيفته فإذا عامت ما فيها ليس من ذكر الله يعني يوم القيامة تعرض عليك صحيفة هذا اليوم فإذا فيها مثلاً عشرة آلاف كلمة فرضاً تكلمت بها وإذا كل صفحة فيها ألف كلمة وتبحث ما فيه استغفر الله سبحان الله الله أكبر كل كلام فارغ ما ينفع يقول حسن البصر ما يستحي الواحد يقف بين يدي الله بها الصحيفة وقد آتاه الله تعالى لساناً لسان ناطقة وعقلاً بالغا وجعل عنده قدرة ومع ذلك ما يسبح ورها الليل ما يستحي أن يكون أكثر ما في صحيفة ليس من ذكر الله هذا الذكر وهذه فضائله وختاما الذكر أيها الإخوة والأخوات أنواع في ذكر مطلق يعني تذكر الله صباح مساء ليل عند نومك عند استيقاظك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخرة في الجنة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 ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه هذا يا جماعة أيضا من فضائل مثل هذا الذكر أن يكون الإنسان يقوله وهذا الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير إذا قاله الإنسان لا يستغرق منه أكثر من عشر دقائق مئة مرة وكلما زاد الإنسان فهو أفضل هذا من الذكر من الذكر الفاضل أذكار مقيدة مثل ذكر مقيد بعد الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام من سبح في دبر كل صلاة ثلاث وحمد الله 33 وكبر الله 34 ما جزاؤه قال عليه الصلاة والسلام هذه طبعا لا سبحان الله 33 ثلاث الحمد لله ثلاث الله أكبر ثلاث وثلاثين أيضا هذه ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير من قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أيضا يقول عليه الصلاة والسلام في مروه الترمذي من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة ليس النوافل بعد المكتوبات والمكتوبات في اليوم كم خمس صلوات ويقول عليه الصلاة والسلام انظر الى فضل هذا الذكر الذي سأسوقه وكلنا نحفظه ومع ذلك ربما ان عدد من الناس يقصر فيه يقول عليه الصلاة والسلام في مرواه الامام مسلم في صحيحه يقول من توضأ ثم قال من توضأ ثم قال أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما جزاؤه قال صلى الله عليه وآله وسلم فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شعف هذا بلا شك انه فضل ايضا الذي يتوضأ ثم يقول ذلك وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا الذكر يقال في كفارة المجلس ويقال ايضا بعد الوضوء يقول من قاله كتبت له في رق ثم جعل عليها طابع يعني كتبت في صحيفة وختم عليها فلم يكسر إلى يوم القيامة هذا أيضا مما يجعل الذكر فاضلا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر أذكار الصباح والمساء قال من؟ قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قالها حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي ومن قاله حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح هذا ايضا من فضائل مثل هذا الذكر وينبغي للانسان ولا فاضل ان يحرص على ان يقوله يعني الان كتب الأذكار ولله الحمد وبطاقات الأذكار كثيرة متنوعة يستطيع الإنسان أن يضع في, في, في جيبه بطاقة أذكار يحرص على أن يقولها دائما ما الذي يمنعك من هذا وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه والحمد للله تعالى له فضل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض فاكتار الإنسان من قول الحمد لله له أيضا فضل لذلك الله جل وعلا حمد نفسه سبحانه وتعالى وأمر بالحمد فقال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين استقى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا من أفضل الأعمال حمد الله تعالى وأن يكون المرء حامدا لله تعالى لذلك حتى عند الاستيقاظ من النوم أول كلمة تقولها عند الاستيقاظ من النوم لما الإنسان يستيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور لاحظ الحمد لله يعني لو شاء الله تعالى لجعلك مشلولا ولم تستطع أن تستيقظ أو لفتحت عينك ثم حاولت أن تحرك يدك أو قدمك فلم تتحرك معك تقول الحمد لله عندما الإنسان يأكل يحمد الله تعالى وذلك أنه منه من الله وفضل كم من أقوام ما وجدوا طعاما أو كم من أقوام عندهم طعام لكن ما يستطيعون أن يأكلوه في أقوام يا جماعة الآن في المستشفيات أما عند كسر في الظهر أو عند بعض المشاكل لا يستطيع أن يأكل كما تأكل ولا يشرب كما تشرب احمد الله على ذلك يا أخي إذا رفعت كأس الماء إليك قل الحمد لله أن الله تعالى أعطاني يد وحركها كما أريد احمد الله تعالى على هذا